ذالك يوم إذير يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهدا ثم يطمع أن أزيد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 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا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 خيره سرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتا صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخرة كلا انه تذكره فمن شاء ذكر و ما يذكون الا ان يشاء وقوا واهل المغفره